بسم الله اسم احبعه وحن منقري الشيخ محمد الدسوسي يقدم مع تفسير, تفسير سورة, سورة, البقرة سورة البقرة من قوله, قوله تعالى إن الله لا ينسى اي يوم ضرب مثلا ما بعوضه فوقها، فمن الذين آمنوا فيعلمون أن غلهم أمر وباء، ومن الذين كفروا فيقولون ما. وما يضل بيجي إلا الثانقين، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها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 الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه وقفنا في سورة البقرة بفضل الله تعالى عند قوله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا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 أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها معنى الآية أي أن الله جل وعلا لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلا ولو كان مثلا حقيرا ولو كان ببعوضة فما فوقها ما دام أن الله سبحانه وتعالى يثبت بهذا المثل الذي ضربه الحق قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضةً فما فوقها يضرب المثل بالبعوضة لحقارتها ضرب الله المثل بالبعوضة لحقارة البعوض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 ما استطاعوا أن يخلقوا جناح ذباب مع ضعف الذباب وقلة حجمه قال القرطبي رحمه الله معلقا على آية الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أي أن جميع ما تعبدون من الأصنام والأوثان والآلهة لن يستطيع أن يخلقوا جناح ذبابه قال رحمه الله اختار الله الذباب في الآية لمهانته وقذارته وحقارته وكسرته فالله سبحانه وتعالى يقول متحديا هؤلاء لن تستطيع أن تخلقوا جناح ذبابه والعجيب أن الإنسان قد وصل إلى القمر وقد يصل إلى المريخ، وقد يستكشف أبعد من ذلك ولكنه حتى اليوم لا يستطيع أن يخلق جناح ذبابه لذا قال بعدها ضعف الطالب والمطلوب قال ابن عباس رضي الله عنهما الطالب أي الآلهة التي تعبد من دون الله والمطلوب أي الذباب فيضرب الله هنا مثلا بالبعوضة يضرب بها المثل في الحقارة وقد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزول هذه الآية وإن كان في سبب هذا النزول ضعف والله تعالى أعلم قالوا إن سبب نزولها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 المحاجة فبين الله عز وجل أنه لا يستحي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها طب هنا قد يسأل سائل فيقول وما المراد بالبعوضة في هذه الآية لقد قال الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة قال عدد من أهل العلم البعوضة هي, هي صغيرة البق اللي احنا بنقول عليه بق البق صغار البق هذا يسمى بعوض هذه هي البعوضة فالبق الصغير يطلق عليه بعوض وبعض البلدان يطلقون على النموسة بعوض هذا عند بعض البلدان ولكن البق هو الذي أراده الله في هذه الآية كما قال العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية البعوضة في هذه الآية واحدة البعوض وهو صغار البق والبق يطلق على حيوان صغير شديد اللثع بيلثع حيوان صغير شديد اللثع منتن الرائحة ضعيف جدا قد يقتله مجرد اللمس مجرد ما تلمسه كده بيموت البعض يطلق عليه هفوش يقول لك ده هفوش فهذا هو البق طبعا يكون بجدران بعض البيوت وهذا متواجد بكثرة في أغيف في القرى يعلق أو يتعلق بجدران البيوت وفي الفرش وإذا ضغط عليه بضاغتٍ انفجر وفي الغالب ينفجر دماً كالناموس تماماً وله ستة أرجل كما قال العلماء هو من عجيب خلق الله هو في غاية الصغر ولكن سبحان الله له ستة أرجل وأربعة أجنحة وذنب وخرطوم مجوف طبعاً يعني يرى يعني حيوان صغير جدا ضعيف جدا بمجرد ما تلمس يموت يعني أشد ضعفا من الناموس شوف حيوان صغير جدا ومخلوق ضعيف جدا من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى التي يضرب بها المثل في كتابه يقول العلماء هو مع صغره يغوص خرطومه في جلد الفيل. والجاموس والجمل فيبلغ منه الغاية حتى إن الجمل يتأذى منه جدا بل قد يموت الجمل من قرصته السامة كما ذكر ذلك البعض سبحانك ربي مخلوق ضعيف بعوضة بمجرد هذه لمسة تموت قد تغوص بهذه الأرجل في جلد الفيل أو جلد الجمل فيبلغ منه الغاية فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها معنى الآية أي هذا مثل ضربه الله للدنيا كما ذكر بعض العلماء أن البعوضة تحيا ما جاعت إذا جاعت البعوضة عاشت وإذا ثمنت ماتت شبعت أوي تموت كذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن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 فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين لقد قال بعض العلماء إذا سمعت المثل من كتاب الله عز وجل ولم أفهمه حزنت على نفسي حزنا شديدا لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فأفادت الآية الكريمة أن الذين يعقلون الأمثال هم العالمون فكونه لا يفهم المثل يعني أنه ليس من العالمين فكان يحزن على نفسه جدا كيف لا أفهموا هذا المثل الذي ضربه الله في كتابه هنا يضرب الله المثل بالبعوضة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وفي آية يضرب الله المثل بالذباب كما في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويضرب الله المثل بالعنكبوت كما في سورة العنكبوت قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَيْضًا يَضْرِبُ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ وَالشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ كَمَا فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً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 اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أيضا يضرب الله المثل بالعبد المملوك كما في سورة النحل. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء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 قال تعالى في سورة النحل وضرب الله مثل الرجلين وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ويضرب الله المثل أيضا بالعبد الذي فيه شركاء متشاكسون كما في سورة الزمر قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هذه هي الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم أيضا ضرب الله مثلا ضرب الله مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين هذا أيضا مثل ضربه الله جل وعلا في القرآن الكريم هذه بعض الأمثلة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عن الأمثال طبعا هذه الأمثال يضربها الله عز وجل ليثبت لعباده القياس وليقرب المعنى للعباد كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى يقول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها طبعا أريد أن أؤصل لقضية الحياء وهذه نقطة في غاية الأهمية بمكان أن الحياء لا ينبغي أن يصد عن الحق إن الحياء لا ينبغي أن يصد عن الحق جملة ما ورد في ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقوله عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير وقوله عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العزراء في خدرها ولقد قال عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان لحيائه أثنى عليه لحيائه ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ولكن هذا الحياء لا ينبغي أن يصد عن معرفة الحق وتعلمه وتعليمه نعم استحي أمرنا الله بالحياء ينبغي أن تكون حييا ولكن في نفس الوقت لا يمنعك هذا الحياء من التفقه في الدين من تعلم أمور الشرع كما قال بعض السلف لن ينال العلم متكبر ولا مستحن الذي يتكبر لن يتعلم والذي يستحي لن يتعلم فهذا الحياء لا ينبغي أن يصد عن معرفة الحق وتعلمه فالصحابة رضي الله عنهم أعقل الناس وأشدهم حياءً بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يصدهم الحياء عن الفقه في الدين وأكبر دليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أم سليم رضي الله عنها وهي امرأة أبي طلحة رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق مش نقول كما يقول العوام لا حياء في الدين ما فيش حياء في الدين قبل ما يقول لك السؤال يقول لك يا شيخ لا حياء في الدين ويقول لك بقى إيه السؤال إن كان فيه حرج يعني لا الدين كله حياء هذه كلمة خاطئة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 نعم إذا رأت الماء ورد في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل يعني أصاب بالفتور أو الكسل عن الغس هل عليهم الغس وعائشة جالسة كانت جالسة في هذا الموقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه يعني أنا وعائشة ثم نغتسل فلم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام حياؤه من أن يبين للمسلمين ما أشكل عليهم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم طبعا الأحاديث في هذا الباب كثيرة أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تعلم الناس أمور الدين ولا تستحي من ذلك رضي الله عنها وأيضا نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين كما أخبر عليه الصلاة والسلام ولكن لا ينبغي أن تتمادى بالشخص مسائله حتى يخرج عن الحيز المباح إلى المحظور المزمون يعني قد يبدأ السائل أو تبدأ السائلة مع الشيخ بكلمة كقول أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء التمادي بعد ذلك قد يفسد هذا, هذا الكلام قد يفسد هذا الاتصال مثلا لو كانت تتصل بالشيخ هاتفيا مثلا فسدا للزريعة الأفضل أن يغلق هذا الباب إلا في حدود ضيقة كما قال العلماء فلا ينبغي أن تتمادى بالشخص مسائله حتى يخرج عن الحيز المباح إلى المحظور المزموم فيتحدث في أمور تخدش الحياء حيث لا حاجة إليها ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين والله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء فأسأل الله أن يرزقنا جميعا الحكمة وأن يفقهنا في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه هذه نقطة أردت أن أؤصل لها في قولي تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قلنا البعوضة هي أيه صغيرة الإيه البق الإيه الهموش ماشي هي عم الشخال عم نعم وقال عليه في الريف الهموش أو الهفوش الله المستعان قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها هل معناها فما أكبر منها أم فما دونها قال بعض المفسرين فما فوقها يعني فما هو أكبر منها ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذا شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها فما فوقها يعني فما أكبر منها ولكن من العلماء من قال أيضا فما فوقها أي فما دونها في الحقاره، كما يقال مثلا فلان هذا جاهل فتقول ده هو فوق ذلك يعني هو إيه أشد من الجاهل فهو إيه جهل الجهل مركب مش جاهل بس ده هو فوق ذلك يعني إيه أشد من ذلك فالبعض يقول فما فوقها يعني فما أكبر منها والبعض يقول فما دونها في الحقارة والأمر في هذا واسع والله تعالى أعلى وأعلم قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني إن الله عز وجل لا يستحي أن يمثل بأي شيء كان صغيرا أو كبيرا ثم قال جل وعلى فأما الذين كفروا قال قبلها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم طبعا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه يعني المثل الذي ضربه الله في هذه الآية الحق من ربهم يعني يؤمنون به ويرون أن فيه آيات بينات وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه نسأل الله العافية وقد قال الله تعالى عن هؤلاء إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراج الله بهذا مثلا ماذا يريد الله بهذا المثل الذي ضربه يقول تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا طبعا يضل به كثيرا الجملة استئنافية لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير ولهذا ينبغي الوقوف على قوله ما أراد الله بهذا مثلا ويضل به أي بالمثل كثيرا يعني من الناس ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله عز وجل والمراد بالفاسقين هنا المراد بهم الكفار لأن الفسق قد يراد به الكف وقد يراد به ما دون ذلك طبعا الفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء تقول فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها إذا خرجت الفأرة من جحرها يقال فسقت الفأرة وشرعا الفسق الخروج عن طاعة الله عز وجل ولذلك سمي الفاسق والكافر فاسقين لإيه لخروجهما عن طاعة الله عز وجل ولقد قال الله تعالى في صفة إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة ربه واتباع أمره وهنا لابد أن نعلم أن الفسق قد يأتي بمعنى الكف وقد يأتي بمعنى يكون دون الكف فهناك فسق دون فسق كما أن هناك كف دون كف فسق دون فسق يعني فسق لا يخرج من ملة الإسلام وهناك فسق يخرج من الملة كالكفر تماما كما قال الله تعالى في شأن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين يعني كافرين عن طاعة الله فلا شك أن قوم فرعون كانوا كفارا وقد قال الله تعالى فيهم ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أكانوا كفارا أم لا كانوا كفارا وكذلك قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. أعيدوا فيها وقال تعالى أيضا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أي يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فذا فسق مكفر أم ليس بمكفر فسق إيه مكفر وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وذلك لأن الله جل وعلا قال في الكفار وما هم منها بمخرجين فالفسق يأتي بمعنى الكف ويأتي بمعنى دون ذلك الفسق الذي هو فسق دون فسق كالكفر دون الكف كقول الله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم إيه؟ الفاسقون الفسق هنا أعم من كونه كفرا لأنه يدخل فيه القاذف الإيه؟ المسلم مش القاذف الكافر بس الذي يقوم بالقذف وهو أيضا إيه؟ مسلم فالآية على عمومها والذين يرمون المحصنات سواء كان هذا القاذف كافرا أو مسلما لعموم الآية أيضاً قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الفسق هنا عام ولا لا عام وأيضاً قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالفسق هنا مكفر ولا غير مكفر غير مكفر يبقى في فسق بمعنى الكف وفسق دون الكف في هذه الآية وما يضل به إلا الإه الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين يعني الخارجين عن طاعة الله فالفاسقون هم من سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر نسأل الله العافية طب من قائل ذلك؟ من قائل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا قال بعض العلماء إن قائله هو الله سبحانه وتعالى والمعنى لما قال الكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فالإجابة عليهم قل إن الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أي يهدي بهذه الأمثال أناسا كثيرين ويضل بها أناسا كثيرين مما يؤيد هذا القول قول الله تعالى في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكين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 ويهدي من يشاء يبقى القائل من؟ الله هذا قول فريق من أهل العلم فريق آخر قال إنه من قول الكافرين كأنهم قالوا ما مراد الله سبحانه وتعالى بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلال ومهتدين والراجح والله تعالى أعلم أن القائل هنا هو الله سبحانه وتعالى كما في سورة المدسر طبعا الأمثال في القرآن يضل الله بها فريقا من الناس ويهدي بها فريقا المثل إذا جاء في كتاب الله عز وجل ازداد به المؤمن هداية وتوفيق بإذن الله فإذا ضرب المثل صدق به المؤمن وعلم أنه من عند الله فيزيد الله المهتدي هدى ويؤته تقواه أما الكافر أو المنافق والفاسق فإذا ضرب الله عز وجل المثل ارتاب وتحير وتردد في أمره واعترض فينصرف عن القرآن فيصرف الله قلبه كما قال تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون نسأل الله العافية طب ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة منها أولاً إثبات الحياء لله عز وجل لقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وجه الدلالة هنا أن نفي الاستحياء عن الله عز وجل في هذه الحال دليل على ثبوته بالمقابل يعني كون الله تعالى يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هذا إثبات لصفة الحياء وقد جاء ذلك صريحا في السنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من الرجل إذا رفع يديه إليه أن ردهما صفرا وفي رواية خائبتين كما في سنن الترمذي صحح الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى فالحياء الثابت لله لابد أن نعلم أنه ليس كحياء المخلوق لأن حياء المخلوق انكسار لما يدهم الإنسان ويعجز عن مقاومته فتجده ينكسر ولا يتكلم ولا يفعل الشيء الذي يستحيا منه فهو صفة ضعف وصفة نقص إذا حصل في غير محله أما صفة حياء الله فهي صفة كمال بالنسبة لنا هي صفة إيه؟ نقص وانكسار فلان منكسر مستحي أما هذه الصفة نثبتها لله سبحانه وتعالى ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل وما أثبته له أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام فهذه صفة كمال لله عز وجل صفة الحياء أيضا من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يضرب الأمثال لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة يعني ننظر مثلا إلى قول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الإيه؟ العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا هذا البيت لا يقيها من حر ولا برد ولا مطر ولا رياح يقول تعالى بعدها وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ إِنْسَانٌ بَسَطَ كَفَّيْهِ إِلَى غَدِيرٍ مَثَلًا أَوْ إِلَى نَهْرٍ يُرِيدُ أَنْ يصل الماء إلى فمه فهذا لا يمكن هؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى وإما لحكمتها كما بين الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه الكريم أيضا من هذه الفوائد أن البعوضة من أحقر المخلوقات لقوله تعالى ما بعوضة فما فوقها ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض ما ضاجع الجبابرة يعني تهيج هؤلاء من مضاجعهم وربما تهلك لو صلطت على الإنسان لاهلكت وهي هذه الحشرة الصغيرة الضعيفة الحقيرة المهينة أيضا من هذه الفوائد رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم لتقريب المعنى أيضا من هذه الفوائد أن القياس حجة لأن كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس ربنا سبحانه وتعالى حينما يضرب المثل العنكبود أو الذبابة أو البعوضة فهذا دليل على أن القياس حجة أيضا من هذه الفوائد فضيلة الإيمان وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزله الله عز وجل بعقله لقوله تعالى فأما الذين آمنوا في فيعلمون أنه الحق من ربهم لا يعترضون اللهم اجعلنا منهم يا رب لا يقولون لما ولا كيف ولكنهم يقولون سمعنا وأطعنا وصدقنا لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما شرع وقدر سبحانه وتعالى ومن هذه الفوائد أيضا أن ديدنا الكافرين هو الاعتراض على حكم الله تعالى وعلى حكمة الله عز وجل كما قال جل وعلا وَأَمَّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار اللي يقول لك أنا سأأخذ ببعض ما في هذه الشريعة وأترك البعض الآخر هذا فيه شبه بالكفار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 يقولون نحن نريد شرع الله عز وجل وهم في نفس الوقت كذبة يضحكون على أنفسهم وعلى العوام لو قيل لهم تؤمنون بكل ما في هذا الكتاب العظيم يقولون نعم طب إذا أردنا أن نطبق حدود الله عز وجل على المجرمين على الخارجين على أوامر الله الذين يقطعون الطرق الذين يفسدون في الأرض الذين يقومون بالبلطجة في زماننا وأيامنا إذا طبقنا عليهم حدا كحد الحرابة لماذا لا تقبلون هذا أليس هذا في كتاب الله الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هؤلاء فيهم شبه من الكفار نسأل الله العافية وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار وأهل الباطل في كل زمان ومكان يجتمعون على باطلهم لصد الناس عن هذا الدين العظيم لصد الناس عن التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هل كان أحد يصدق أن ينزل الفلول هؤلاء الذين طالما حاربوا الثورة وطالما حاربوا السوار وطالما حاربوا من وقف أمام مبارك وسموا أنفسهم أسفين يا ريس حد كان يصدق أن ينزل هؤلاء ميدان التحرير اليوم ويتوافقوا مع العلمانيين والليبراليين والشيوعيين واليثاريين وغيرهم من الكارهين للشريعة هل كان أحد يصدق ذلك؟ ولكن توافقت أهواؤهم هؤلاء جميعا لا يريدون شرع الله هم جميعا يقولون نريد كلمة مبادئ في الدستور ولا نريد أحكاما لأن كلمة أحكام أعم وأشمل فهم لا يريدون ذلك لا يريدون شرع الله ونحن نحذر هؤلاء من أنهم فيهم شبه بهؤلاء الأوائل الذين قال الله فيهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل. دائماً نعترضون على شريعة الله على أحكامه سبحانه وتعالى فمثلاً لو قال قائل لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولا ينتقض مثلا بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس كما هو معلوم فالجواب أن هذا اعتراض على حكم الله عز وجل وهذا دليل على نقض الإيمان لابد أن تصحح إيمانك وأن تجدد إيمانك وأن تصحح معتقدك لأن لازم الإيمان التام أن تسلم تسليما تاما لحكم الله عز وجل إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد ولاطلاع على الحكمة فهذا لا بأس يعني لو قال طب لماذا دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نتوضأ من لحم الإبل ولنتوضأ مثلا من لحم الغنم لماذا؟ ما الحكمة من ذلك؟ على سبيل الاسترشاد يريد أن يعرف الصواب فهذا لا حرج أما يريد أن يضلل الناس وأن يعترض على حكم الله وشرعه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه شبه بالكفار نسأل الله العافية أيضا من هذه الفوائد أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر وهذه فائدة جميلة إن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر لقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون والمهتدون إيه سواء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لكن للدين سواء وليس كذلك لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون وواحد من الألف مهتد كما قال العلماء فكلمة كثيرا لا تعني الأكثر وعلى هذا لو قال إنسان عندي لك دراهم كثيرة وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها لأن كثير يطلق على القليل وعلى الأكثر كلمة إيه؟ كثير يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا إبقى كثيرا ليست معناها الإيه؟ ليست معناها الأكثر في فرق بين الكثير والأكثر فالكثير كما قال العلماء كلمة كثير تطلق على القليل وعلى الكثير والله تعالى أعلى وأعلم أما كلمة أكثر فهذه يعني أكثر وأكثر بكثير أيضا من هذه الفوائد أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلال الله سبحانه وتعالى العبد بقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين فالفسق كان سبباً في ضلالهم وهذا كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين عاشراً وأخيراً من هذه الفوائد الرد على القدرية القدري اللي هم بيقولوا إيه؟ لا قدر وبيقولوا إيه يعني إن الأمر أُنف وإن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها حاشاه سبحانه وتعالى فرد على القديري الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله لا علاقة لإرادة الله تعالى به فالله تعالى يقول في هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين فالذين يقولون إن العبد مستقل بعمله والله لا يعلم بفعل العبد إلا بعد أن يعمل هذا ليس بصحيح الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى ونكتفي بهذا القدر وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى كل عام وأنتم بخير الإسبوع القادم سيكون العيد ولنا موعد إن شاء الله تعالى في أول جمعة بعد العيد في الإسبوع بعد القادم بإذن الله جل وعلا وأذكر حضراتكم بدرس الفقه في مسجد الزكر الحكيم كل يوم خميس بعد صلاة العشاء الخميس بعد القادم هنبدأ في شرح كتاب الفقه الميسر كل يوم خميس إن شاء الله وسنبدأ من الخميس بعد القادم يعني أول خميس بعد العيد إن شاء الله تعالى احنا خدنا الدرسين اللي فاتوا في نشء علم الفقه ولكن هنبدأ في شرح الكتاب بقى من أول الطهارة اللي عاوز يعرف ازاي يتوضى ازاي يصلي ازاي يغتسل بعد كده هنعرف ازاي نصوم ازاي نحج ازاي نتعامل مع الناس طبعا علم المواجه السيأتي معنا يعني العبادات والمعاملات كل هذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى في الفقه بإذن الله عز وجل الزكر الحكيم في كفرة نصار كفرة نصار طيب البعض بيذكرني بمليونية 2 نوفمبر اللي هي الجمعة اللي هتكون بعد العيد إن شاء الله تعالى. الجمعة اللي احنا نبدأ فيها الدرس جمعة بعد القادمة إن شاء الله تعالى في مليونية لتطبيق الشريعة مليونية لإلغاء كلمة المبادئ ووضع بدلاً من مبادئ أحكام لأنها أشمل وأعم فإن شاء الله تعالى سندعو لهذه المليونية من الآن ونحس للخروج إليها كما خرجنا قبل ذلك في مليونية الشريعة وعرفنا هؤلاء قدرهم هم عرفوا اليوم قدرهم جيدا فهم تجاوزوا عشرات فسنعلم هؤلاء من هم التيار الإسلامي في مصر فهم حاقدون بفضل الله تعالى من بعد أن من الله على هذا البلد بحاكم يحفظ كتاب الله عز وجل ويحافظ على الصلوات الخمس في جماعة فهذا يقلق هؤلاء كما قال عاد الحمود وغيره إزاي رئيس يصلي في جماعة ويحافظ على الصلاة وكذلك المحافظون يحافظون على الصلوات في جماعة يبقى البلد كده مش مدنية بيتحكوا علينا البلد كده أصبح الدولة دينية أو دولة إسلامية كما يقول فطبعا لابد أن نعلم هؤلاء قدرهم جيدا فنحن سنخرج إن شاء الله تعالى أولا نرفض مسودة الدستور هذه التي خرج علينا بها في الأيام القليلة الماضية وأنا أهيب بإخواني أن يرفضوها رفضاً تاماً فنحن لن نقبل إلا أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو أن أحكام الشريعة وليست كلمة مبادئ وأيضاً سنخرج لدستور إسلام يطبق فيه شرع الله عز وجل يبقى أولاً نرفض مسودة الدستور ثانيا دستور إسلامي نطبق فيه شرع الله عز وجل ثالثا نريد تطهير القضاء وعلى رأس هؤلاء النائب العام الذي هو من فلول النظام السابق ومن أعمدة هذا النظام البائد الفاسد الغاشم الظالم الذي طالما صد عن سبيل الله وحارب دين الله عز وجل وأيضا لتطهير الإعلام من الإعلاميين الكذبة الذين يضللون الرأي العام بشبهاتهم وكلامهم وتضليلهم لعوام الناس وحسبنا الله ونعم الوكيل لا نملك غيرها ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى فأهيب بإخواني بالخروج إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب ليه